شيخنا الفاضل عندنا منتوج تركي هو عبارة عن قطعة الشكورات اسمه جوبيتار يقال إنه إله من آلهة الإغريق هل يجوز بيعه وشرائه؟ بارك الله في علمكم أعلم رحمك الله أن القاعدة العامة في التعامل مع مثل هذه العلامات أو الأسماء التجارية أنه يفرق فيها بينما إذا كانت مجرد علامة تجارية أو كانت تحمل شعارا معينا سواء كانت هذه العلامة تعبر عن شعار ديني أو عرقي أو حزبي أو طائفي فإن كانت هذه العلامات تجارية وضعها صاحب المصنع أو البلد لتعرف سلعته وتميز جودتها عن غيرها الظاهر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى بيعا وشراءا وأما إن كانت هذه العلامة تعبر عن شعار أو فكر يناهض بادي الشريعة الإسلامية سواء كان الشعار لمبدأ معين أو عقيدة حضاره أو طائفة أو عرق أو حزم ذلك مثل شعار الشيوعي المتمثل في المنجل والمطرقه وشعار اليهود المتمثل في نجمه داود وشعار الصليب بالنسبه للنصارى فانه يمنع منه شرعا ولا يجوز اينما كانت سواء في الماكولات او المشروبات أو الملبوسات بيعا وشراء واتخاذ وذلك لأن اتخاذه يدل على المساندة والموافقة والموالاة لتلك الأفكار ظاهرا وإن كان لا يوافقهم بقلبه لعدم جواز الموالاة إلا لأهل الإيمان والجماع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبسة الكفار لكونها من خصوصياتهم فمن باب لا إذا كانت تحمل شعارا فاسدا أو فكرا كاسدا وبناء على ما سبق فإن كانت علامة جبيتال او غيرها من العلامات مثل مايك ترمز إلى الهه النصر عند الاغريق فهي تعبر عن شعار وعقيدة لا عن علامة تجارية فتكون ممنوعه من شرعة ومثل الألبسة والأحدية المشتمله على علامة شجرة الغرقد هذا هو القاعدة العامة هي ما ذكرته ابتداء ويبقى تحقيق المناطق في كون العلامه شعارا أمنها والعلم عند الله تعالى